أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أدين الذي ثخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ونعلكم تشكرون وثخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجؤون أن يأمن الله ليجذي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أثاء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بل إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأرض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 أمحت بالذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أمحت بالذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محيهم ومماتهم فما يحكمون وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ أَسَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ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 وَيَوْمَ تَقُومُ الثَّعَةُ يَوْمَ إِذِ يَأْخَذُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابٌ لا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُمْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ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 قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَذَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا ومأواكم النار, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا